ولقد جاءكم يوسف من قذل باللينات فمازلتم في شك فمازلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لي أبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهوا كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار